مَرْبَأَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَََّ مُ صَعيدًَا طَيبًَا فَمْسَحُ بِوجُوهِكُمْ وَأَيدكُمْ إِ اللهَّهَ كَانَعَفُ وَ